¡Gracias! الله الله الله عم صاحب راجل تعيش راجل تموت راجل يا سيدي يا سيدي اطلع كمان يا حبيبي تصاحب حرمه تعادي كل يوم Рады, سيكو سيا يا صاحبي تبعيد عن الناس وقت <تصفيق> يا عم عليك يا بوليس عسل ليك بينا فوق تحية غالي المهندس إبراهيم الصياد مهندس إبراهيم الصياد تحية غالي علشانه احنا بنحييه كله عنا مواصلين كسب ام اي ام مهندس إبراهيم عصمار مهندس مكني بعجبالي كبرصار كله ممكن يجنب كسب تحية لك هو فخري والباشا طالع صدار كل علم وبتيلي الكأس يا رسول الله عليكم الفكر بفكر المسألة أكل وفصح وينومي يا ليل كل يدلع نفسه من عقل وبالأصول كل يدلع نفسه من عقل وبالأصول ومدلع الزيادة لتشابت فيك عزول لتشابت فيك عزول لتشابت فيك عزول أنا فكرة قبل منسى رد I'm gonna I'm gonna see you